بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ قُل فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لِنَآيِ تظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتَكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ آبَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسق عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في ديني ومواليكم وليس عليكم جناح في ما أطعتم به ولا في ما تمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ان النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجهن واممحاتهم واولو الارham بعضهم اولى ببعض Allahi min al-mu-minin wal-mu-hagirin illa an-taf'aloo illa كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بَنِي مَرْيَمَ وَآَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا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 فأرسلنا عليهم ريحا إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترواها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم تَنقُكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَاغَةِ الْأَدَصَاضِ وَإِذَاغَةِ الْأَدَصَ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَا بِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ بَدَلِي الْمُؤْمِنُونَ هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مغض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا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 لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعتم الفغار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا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 فَإِذَا جَاءَ الْقَوْمُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْقَوْمُ سَلَقُوكُمْ بِالْأَلْفِنَةِ انْحِدَادٍ أَشِحَّةً على الْخَيْرِ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 إنبادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً لقد كان لكم في رسول الله بسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولم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 وَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبدِيلًا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما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 اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزوابك إن كنت لا تريدنا الحياه الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين امدعكن واسرحكن مسراحا جميلا وان كنت تُرِيدُ نُورَاهُ وَرَسُولَهُ وَالثَّوَى الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُلٍّ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْ كُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَثْ لَهَا الْعَذَابُ طِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا نَثْوِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهَا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كريما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 وَقَرُوا مَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عنه وَمُرِرُوا دَارَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَطَهِّرُوهُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرُوا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاشعين والقاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والالحاسِ غينَ فرُوجَهُم وَحافِ غاتِ وَذكِرينَ الله كَكثير وَمذكِرينَ الله كَسيرًا وَالذكِاتِ أَعَدَولَّهُ لَهُم مَّ أصَِةَْن وَأَجَرًا عظيما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 وَإِذَ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْ فِي كَأَنْكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن ذا شاء فلما قضى زيد منها وقرن زوجناكها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج إِذْ وَجَدَ عِبَادِهِ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَقَرًّا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ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 وَكَفَ بِاللَّهِ حَصِيبَا مَا كَانَ مُحََّدٌ أَبَ أَحَدٍ مِر الررجَالِكُمْ وَلكَوصُول اللهَّهِ وَقاتَمَن النَّبِي وَكَانَ اللههُ بِكُِّ شيءَيِْ عَليِيمَا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 نا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كبيراً ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم قَلَّ قَدُموه سَُّ قَلَّ قَدُمُوه مَّ مِن قَبَلِ أَن فَمَُّوهَّ فَمَالَكُما لَيهَِّ مِنَّ إَِّدِ تَعَتَُّونَهَا فَمَد بَِعوه وَسَرحُوه سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينه وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِنْمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَتَمْ مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي وان رات مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكي حقا لصته لك لصته لك من المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزوابهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما دُرُّ جِي مَن تَشَاءُ مِنْهُم وَتُقِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَذَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَبَنَاء تَقَرَّ عُيُونُهُمْ وَلَا يَحْزَنُونَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ كُلَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 وَلَوْ اعْجَبَكَ حُسْنُهُ مَا إِلَّا نَمَلَكَ يَمِينُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا لَكُم إلَ قانٍ غيعنَا غِرينَ إلَ وَلكِ وَلِن إذادوييتُم فَدَقُلُ فَإِذَا خائِتُم فَ تَجعوا وَلَا مُسَأنِسينَ لِحَدِي إِ ذَلكُم كََ يؤذن نَبِيّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ Zalikum Aqhar Likulubikum waqlubihin Wama kan lakum an tukzu rasulullah wa rahi Wala an tan kihu azwajahu min ba'di فَذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمًا اِنْ تُبْدُوا شَيْـًٔا اَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي اِبَائِهِمْ وَلَا Wa La Ihwanihinn Wa La Ihwanihinn Wa La Abenai Ihwanihinn Wa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 يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينفر هِمُنَافِبُونَ وََّذينَ فِي قُلوبِهِمَّ رَبُ وَْمُرركِفُونَ فِيمَدينينَةِ لَ نُورِيًا إنَِّكَ بِهِمْ لَنُورِييًا النَّكَ بِهِمْ سَُّ لَا يُجَوعونَكَ فِيهَا إِلَّا قَليِيلَ ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك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 والدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا, يقولون يا ليتنا عَانَنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكَبِّر بِلا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنِهِمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا الَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُمُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيها يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا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 يحملنها واشفقنا منها فابينا ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انهم كانوا ظلوما جهولا ل وَذِبَ اللههُ المُنَافِقينَ والمُنَافِ قاتِ وَمُشكينَ والمُشركاتِ وَاتُبَ اللههُ على المؤمننينَ والمُؤمنن وَوكانَ اللههُ غَفُورر الرَّحيمَا